جرحي وصل منك لا تداويه مشغلك شفني صابر وساكت ولا نيجيتك أشكي لك ولو جرحي وصل منك لا تداويه مشغلك شفني صابر وساكت ولا نيجيتك أشكي انا احبك يا جرحني ولو اخطيت سامحني وبكل بسمه فعالي وبها البسمه تشبعني انا احبك يا وي لو وبها البسمه تشبعني رفعت الرايه Kim <mimitation> le انا عارفني اذا كفيت راح بلحظه رجالك واذا سديت اذني رفض قلبي بيسمع عنك انا عارفني اذا كفيت راح بلحظه رجالك واذا سديت اذني رفض قلبي isma3alek malaha 3zra bed nafsi habibi ya omi w ana mnsi w law 3aqli ya Ham khabalek w sallamt